يمك جيّد شكاية والأطفال وياي وين الجود والراية يمكفل بحماي يمكفل بحماي يمك جيّد شكاية والأطفال وياي يمك جيّد شكاية والأطفال وياي وين الجود والراية؟ أمك في عباس أشكون شفتك رميا كل وقت. تحفر لقيتك تنهض رجيتك روحت برزية بالغاضرية يا حامي ضالي انت اكفلتلي تعالي سبية بينا لماية من أعاتب والتن تجاوي يا ابو الحميه لحج على يا من جئت من فجعه والآهات مرتفعاه يا عباس بدمعه like velway ashkilak velway ashkayak alatfal wayaya yamak ji ashkayak alatfal wayaya iladin بل الحمار هاي اللي تاما تبدل ملام عطشانك هل هايع امالها جودك تريد يا ابن الصمد زايد وجلها يا من كفالها تبكي وتسايه وين أبو فاضل من أنظر لها معي أهلها أطفال لها موت بحزنها لمن أجلها. طاياح بطاوها تشكل حال أطفاله جودك ما مقباله من الماي ضلخاله من هو يجيب الماء من هو يجيب الماء من أجلت سكايا ويا الشكايا والأطفال ويايا تراني صبري تبدا خويا يفزع خليني هسا جرح حق ابامده راسك اشد ونهض يا جيدو ردال نهال قول العسكر بحشد لنا تعدى غيرك يا عباس يا رفعة الرأس منه الأقصدق ساعة الشدة دمع العين نخيتك يا وفاي ورجتك. سيف يا لتك اناظر عيناي يا ناظر عيناي عيناي يا عبا الطفل خيمتنا راحت خيمتنا ضاحية البداية جنه النهاية جتفن بأحبان هالناس لندال من شي زباية و بلا حماية أني العطيل أصبح دليل شر البرايا جود المضايا للكوفة والشام أطلع بليتام عندك درايا عن هل رزايا عبا والعيف والهيبة أشنبذل لو خيبة بين الخوف والريبة أنامتيها الراي أنامتيها الراي كمك جيات شكايا في الأطفال والعاية كمك جيات شكايا والعياء نكفل بحماي نكفل بحماي يا أخو يا مكوة داعي الأخوة غصبوني عداد خويا على غصب عليك ما هو بداية لما انتركناك على الغبر عفناك لو بيدي شيلتك روحي دفنتك وانسلم حياتك في الدمعة وانعام طلبة طلبتك لا تنسى اختك عاشت ما ماتك وتنسك امشوا هاي ادواني دود اليوم اضعاني ما ظنيت تنساني يل طبعك وفاك يل طبعك وفاك